بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات مبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لتنود وإنه على ذلك لشهيد